ضروو ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا, إلا ك تراه وأعانه عليه، وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ذلما وذورا، وقالوا أساطير الأول نكتت بها، فهي تملأ عليه بكرته وأصيلا. قل أزله الذي يعلم السر وفي السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم إنه كان غفور رحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أزل إليه لولا أزل إليه ملك فيكون معه نذير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 تبارك الذي انشاء اجعل لك خيرا من ذلك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 منها مكانا ضيقا مقرونين مقرونين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل اذالك خير أم جن وإذنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُوْرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ لِذُو دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَبْلَلْتُمْ عِبَادِيَ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَبْلَلْتُمْ عِبَادِيَ هَاآءُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن من, دونك من أولياء.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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا ثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنيه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 وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتد الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك أولئك شر مكانه وأضل سبيلا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 وهو الذي أرسل الرياح بشراب بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما طهرا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَا